لكن في آية كانت تخص المس لما كررها الشيخ وبدأ يكرر أكثر وأكثر وأكثر قامت وانفجرت وقعت تصرخ وترد على الشيخ وتدفل عليه وتسب وتقول ماني طال علي أن تقملي ولدي انتوا أكيد عرفتوا ما يحتاج أوضح عوب بالله فلما بدأ الشيخ يأخذ يدي معاه في الكلام قال لها انت اشتك صدي لما تقولي أنك تبت أن تقملي ولدي قالت هذا قتل ولدي والذي اعتبر أفضل خادم عند فلان وعلى فكره ترى انا مرسوله منه قال لها الشيخ مرسوله ولا ما انت مرسوله بتطلعين وغصبا عنك ويرجع يجلدها ويجلدها بالايات لين قالت خلاص قال لها يلا مع رجله اليسار ويطلع من اصبع رجله الصغير وترفع رجل عبد الرحمن يا جماعه زي كذا وكانت قعود بالله تنتفض نفضه وتحرك رجله بقوه كذا لين ما طلعت لكن يا جماعه الخير قالت كلمه اخيره قبل ما تطلع قالت عبد الرحمن تذكرني ما راح اسيبك قام ابويا طلع مبلغ كبير كده من جيبه وداه لي الشيخ الشيخ رفض ياخذه وحلف بالله ما تدخل جيبه ابويا ابن الحلال هذا رزقك وصار لك 3 ساعات ربع ساعات قاعد تقرا قال يا شيخ ابدا خصوصا منك والله ما ياخذ جيب ريال والله يزاد خير وما يزاد خير ومن الكلام هذا وطلع الشيخ اول ما سكر ابويا الباب على طول جاني قال لي ايش سويته في الديره انا انفجعت قلت خلاص يعني كل شيء انكشف ما اقدر اكذب والله اروح واقول لابوي الحرج كله ويقوم يا جماعه ويسفل فينا تسفيل انا ما قلت لكم لا تسوون كذا لا تروحون لا تسوون قلت والله يا بويا اسف وحقك علي ويعني كان فينا فضول كذا وحبينا نسوي شيء كذا قلت تستاهلون شوف نتيجتها الحين وان شاء الله بس تكون انت كمان ما سويت شيء انا هو ما قال لي كذا تذكرت على طول الكتاب يا جماعه اللي فتحته وتذكرت عبد الرحمن لما جاء سكر الكتاب على طول وقال لي هذا كتاب سحر وما ادري ايش ولا تقرا منه فبدات اوسوس بس الحمد لله يعني ما صابني اي شيء عموما يا جماعه تخرجت من الثانوي وقعدت سنه او سنه ونص حاجه زي كذا عاطل وماني لاقي وظيفه وكانت جلستي او وجودي في البيت كذا بدون شغل مو حلو يعني ابوي يصرف علي وانا في العمر هذا فما حبيت قلت ابوي بخش التجاره وبشتغل في سوق الخضار وفي محلات قطع غيار سيارات ويعني احاول كذا اكول لي شويه تحويش على قولته وفي نفس الوقت يا جماعه الخير كنت أموت وأعشق بنت جارتنا، كنت دائمًا لما أرجع من المدرسة أديها عصير، أديها شيبس، يعني أشياء زي كذا حلوة بس أبى أشوفها، وخلاص يا جماعة الخير يعني رسمت مستقبلي مع هذه البنت، قلت إن شاء الله بعد ما أتخرج أحاول أشوف لي أي شغل أحاول أكون نفسي وأروح أتقدم لها، المهم اسمعوا اللي صار، عبد الرحمن أخويا تخرج بعدي وقدم على وظيفة حكومية ما شاء الله وانقبل فيها على طول وتوظف، فكنا جالسين أنا وأمي وأبوي على الغدا وعبد الرحمن فتح موضوع الزوواج، قال يا أمي أنت وأبوي الصراحة أنا جلست بينه و نفسي وخلص قررت اني اتزوج قالوا له ما شاء الله مبروك مقدما مين مثل حال اللي تبغاها اسمع عبد الرحمن ايش قال بنت جارتي تكفى عبد الرحمن ترى ميت عليها من سنين قمت انا قلت يا عبد الرحمن بس انت يعني توك متوظف ولسه بدري يعني حتى ما كونت نفسك لا سياره ولا بيت كيف تبغى تتزوج قال لي عمي يزهل أخوك ديفان ترى بطلع قرض و بطلع سيارة و بفتع بيت أنا يشهد علي الله يا جماعة الخير ما كنت حاصده أبدا يعني في النهاية أخوي الوحيد و كنت أتمناله الخير زي ما أتمنال نفسي بس الموضوع شوية زعل لم يتعلق بالحب يعني وشريكة حياه وزي كذا مره مره زعل وانا طبعا مالهوم عبد الرحمن عبد الرحمن ما يدري ان احبه ولا عمري في مره قد علمته المهم في نفس اليوم كالعاده انا وعبد الرحمن ننام سوا في غرفه واحده وكانت الاضاءه طافيه فقلت هذه فرصه بدي اصارح عبد الرحمن لانه تعرفين ما في مواجهه فيس تو فيس واشوفه يشوفني فقلت عبد الرحمن انت يعني تحب لانا قال لي والله حبها وعيني عليها من زمان اوكي يعني تحبها بس ايش نوع حبك لها يعني هل كان في بينكم تواصل يعني ولا الحبيب السري ولا ايش قل العبد الرحمن لا والله ما كان بيننا اي تواصل ولا شيء اللهم في يوم وكند يعني كالعادة جات امها بتزور امي وجات هي معاها وتصادفني عند الباب الغلط وشفتها صراحتا وعجبتني وتخرفنت وحطيت في بالي كمان قلت البنت هذه لو تخرجت ان شاء الله من الثانوي والله لزقني بوظيفه راح تكون من نصيبي في المستقبل وما اخفيكم يا جماعه انا في الظلام كذا قاعد اتكلم مع عبد الرحمن اخويا عيوني قسما بالله كانت مليانه دموع البنت هذه رسمت معاها كل احلامي المستقبليه ما اتخيل حياتي بدونها هو الموضوع مره حساس يعني اخوك وانت تحبها ف مره كان صعب عموما في اول الايام تعبت صراحه نفسيا يعني ما كنت اطلع من البيت كثير وامي كمان لاحظت وابوي كمان لاحظ ايش بك يا تركي ما صرت تروح وتيجي وتشتغل زي اول قلت انا لا الحمد لله ما فيني شيء بس يعني خلاص كفايه ضغط عمل وزي كذا فباخذ لي بريك طويل مع الايام جلست بيني وبين نفسي وفكرت فيها قلت تركي يعني انت الحين ليش تربط حياتك بانسانة وتخسر مشاريعك وصحتك وتدمر حياتك عشان حبيت بنت يا اخي بنات الناس كثار واذا الله اكرمك ووفقك في تجارتك يا شيخ بدال الوحده اربعه وفعلا يا جماعه اخذت قرار قرار جدا قوي وما كان فيه رجعه فقمت لميت نفسي وخلاص بديت انغمس في التجاره واتعرف على تجار جدد وناس واروح واجي فنسيتني يا شيخ امم الزواج عموما جمعة زواج اخوي عبد الرحمن وكنت انا اول الحاضرين وانا اللي استقبلت الضيوف وانا اللي كمان دفعت من جيبي والله نص قيمه الذبائح وانا والله العظيم ما امن على اخوي عبد الرحمن ابدا لكن وقفت معه وقفت اخ لاخ بينما انا جمعت الخير كنت بعد كل جهدي ووقتي وطاقتي في التجاره توسعت فيها جماعه الخير بشكل جدا رهيب لدرجه انه المال اللي كان محط اهتمامي وكان شغلي الشاغل ما صرت اعيره اي اهتمام صارت اخر هم الفلوس والحمد لله اشتريت سياره احلامي اشتريت كمان البيت اللي اتمناه لا في افخم حي في الشرقيه وما قصرت مع اهلي باي شيء امي وابوي وعبد الرحمن دول من اولى اولويات حياتي عموما جماعه الخير عدت 3 سنوات على زواج اخوي عبد الرحمن وفجاه كذا بدون اي مقدمات ترجع وتنتكس حالة اخوي عبد الرحمن اكثر من اول والله يا اخوان لو تعرفون اخوي عبد الرحمن شفتوه قبل وبعد قسما بالله ما تصدقون صار جلد العظم تقولون هذا مريض ايت شهيته اندمرت حالته النفسيه اندمرت صحته اندمرت كل شيء اندمر عالجناه روحيا وعالجناه نفسيا وعالجناه طبيا بدون اي فايده في يوم من الايام جاء لي اتصال على اخر الليل ردت امي اللي هو هذه زوجة اخوي عبد الرحمن قاعده تبكي وتقول الحقوني جت امي وكنت وقتها نايم في الغرفه وصحتني جماعة الخير فجعتني عارف اللي تقوم على الصراخ ووحدة قاعدة تبكي وتقول بصرحة زوجة عبد الرحمن دقت علي وهي قاعدة تبكي وتقول عبد الرحمن حالته مرة صعب والله فعلا أمي لبست العباية بووووو انا بيت اخوي عبد الرحمن اول ما وصلنا فكت ام فرح الباب وقالت بسرعه شو طايح في غرفته رحت الغرفه اول ما دخلت كان عبد الرحمن اخوي طايح وجيل جثه هامده بس قاعد يتنفس قمت على طول شلته وهو اصلا كان مره خفيف زي ما علمتكم جلد على عظم فما تعبني ابدا على طول حطيته في السياره وامي راحت معايا وطلنا على المستشفى اول ما وصلنا دخلوه على طول قسم الطوارئ ومنعونا ابدا ندخل عنده قالوا حالته جدا جدا صعبه لكن حط رقمك هنا في الاستقبال واول ما اشوف يعني صحته تتحسن بنطلعه غرفه التنويم وبندق عليك يمه يا جماعه الخير منهارة وقاعدة تبكي واحنا مروحين يا شيخ بالقوه قاعده اهديها في السياره قلت لها يا امي صلي على النبي وباذن الله يكون طيب يعني وخلاص بكره ان شاء الله وبعده بتواصلوا معانا وفعلا ما تاخروا اليوم الثاني دقوا علي وقالوا لي ترى طلعنا عبد الرحمن في غرفه التنويم كلمت امي وشغلت سيارتي وتوجهنا على طول للمستشفى اول ما وصلنا طبعا سالنا عن الدور ورقم الغرفه والاشياء هذه حراس الامن ما قصروا معانا ودلون عليها دخلنا عند عبد الرحمن وامي اول ما شافت الاجهزه اللي مركبينها عليه وفي صدره وفمه وفي كل مكان يا شيخ في امي مره انهارت وقعدت تبكي وتدعي له يا رب يشفي يا رب يقوم بالسلامه طبعا انا لما شفت امي بالحاله هذه ما اقول اني ما قدرت اواسيها بس حسيت انه تحتاج وحده معاها فرحت اتقت على مازن وعلمته بكل شيء وقلت جيب امك معك ومر كمان فلانه اللي هي ام فرح ومر كمان بنتها اللي هي زوجة عبد الرحمن واجيبهم المستشفى وفعلا اخذ مازن امه ومر اخذهم وحده وحده وجاني على المستشفى اول ما وصلوا انا استحيت يعني كله حريم وزي كذا فطلعت يعني وخليتهم لوحده فقعدوا يواسون امي ومازن كمان يا جماعه الخير اول ما شاف عبد الرحمن انتم عارفين قد ايش علاقتهم وصحبتهم مع بعض بعد ما سلم عليه وانا كنت برا قاعده استنى في السيب حق المستشفى جانا يا جماعه الخير والله العظيم عيونه كلها دموع عموما تاخر الوقت وجو يعني الممرضات المسؤولين عن زياراته وزي كذا وطلعوا يعني الحريم كلهم من جوا وقالوا بس مرافق واحد يجلس معاه طبعا امي قالت انا بجلس معاه قلت انا لا يا امي انت تعبانه وحيلك اصلا منهد وما اكلتي ولا تعشيتي فروحي مع مازن وانا بجلس معاه وبالقوه يا جماعه الخير امي وافقت وقعدت ترجاني وتكفي اي جديد على طول بلغني ومين الكلام ده عموما اخذها مازن وطلعوا نجلس لوحدي مرافق مع اخوي عبد الرحمن بتقولوا لي طيب تركي وانا ابوك ابوي يا جماعه الخير في عالم ثاني ابويا مو حولنا ابويا اصلا ما يسال عننا 24 ساعه زي ما علمتكم برا البيت وفي الدوام وبعد ما يخلص ما ندري وين يروح عموما وانا مرافق عبد الرحمن جت واحده من الممرضات غيرت له الاجهزه وزي كذا وقالت لي انتبه للاجهزه اول ما تسمع صوت انذار او حاجه زي كذا على طول تعال بلغنا على الساعه 12 12 ونص كذا في الليل قلت بقوم اتوضا يعني وبصلي الويتر وبدعي لاخوي عبد الرحمن صليت الحمد لله وخلصت كل حاجه وانا راجعه جماعه الخير انصدمت شفت الدكاتره والممرضات والطاقم الطبي كلهم متجمعين على اخوي عبد الرحمن واللي قاعد يسوي له بجهاز الانعاش واللي قاعد يشبك اسلاك واللي قاعد يفصل انا يا جماعه الخير كنت في قمه الخوف وانا وراهم وقاعد ادعي يا جماعه الخير فارق عبد الرحمن اخويا الحياه وكانت اصعب لحظات حياتي حسيت فعلا بالذنب وحسيت انه انا سبب وفاته بعدها جاني واحد من الدكاتره السعوديين وقال لي اسمه انت ترى والله العظيم ما لك دم واذا قصدك على انك ما كنت موجود واهملت الاجهزه وما سمعت كلامهم انا اقول لك اياها ترى الاجهزه ما لها اي علاقه عبد الرحمن اخوك توفى بسبب جدا مختلف انا لما قال لي كذا يا جماعه الخير حسيت شويه بالراحه حسيت انه التانيب بالضمير عندي بدا يقل لكن ما زلت اواجه صعوبه الصعوبه هي ان كيف اوصل الخبر لامي وابوي فرحت المصلق وجلس مع نفسي وقعد ابكي وافكر كيف اوصل لهم الخبر فشافني واحد كان يصلي في المسجد الله يجازي بالخير وجاء قال لي ايش بك يا ولدي كلمته بكل شيء وقلت له ماني قادر اكلمهم ابدا قال لي تعلم حاجه قام اخذ بيدي وطلعني برا وجلسنا سوا طلع جواله وقال لي اديني رقم امك ولا ابوك اي واحد فيهم تبغاني اكلمه قلت انا ادق على ابويا ويدق على ابويا يا جماعه الخير وبدا مع ابويا يعني بكلام يحاول أنه يعني ما يصدم أبوي البقاء لله وهذه سنة الحياة وإحنا كلنا رايحين ومن الكلام هذا أنا قاعد أسمع أبوي في سماعة صوت وقل ما له يرتفع فقلت أكيد كان مفجوع وقاعد يقول مين هذي اللي قاعد يكلمني وليش يكلمني بالطريقة هذه المهم يا جماعة نهاية المكالمة قال له عظم الله أجرك في ولدك عبد الرحمن وتعالوا شوفوا يا جماعه الخير دخلت ابويا اول ما وصل المستشفى قاعد يجري في الاسياب وبدله العمل ويدور وينادي وعبد الرحمن تكفى عبد الرحمن لا تروح انا السبب انا اللي اهملتك ويعني قسما بالله حالته كانت جدا يرثى له ابويا تو حس بتانيب الضمير تو حس انه كان مهم العيال وخصوصا عبد الرحمن ما كان ابدا طاق له خبر المهم اول ما دخل الغرفه انا وقتها كنت في السيب دخلت مع ابوي على طول ويرمي نفسه على عبد الرحمن وتعالوا شوفوا يا جماعه الخير تانيب الضمير لا تخليني وانا السبب فيه مالك وانا وانا قاعد اقول كلام يا جماعه الخير كان جدا يقطع القلب عموما اخذت ابويا ورحنا للبيت واول ما دخلنا البيت يا جماعه الخير امي كانت لوحدها جالسه في الصاله جاء ابوي ضمها على صدره وكان والله اتذكر ماسك راسها زي كذا وقعد يتكلم معاها ويقول لها انت ام قويه انت ام صبوره انت ام ربيتي انت ام كبرتي انت ام صبرتي علينا امي اصلا اول ما سمعت ابويا قاعد يتكلم معاها بالطريقه هذه انهارت من البكاء كانها حست انه في شيء لانه ابويا عمره في حياته ما قد قال لامي كلام حلو زي كذا في نهايه الكلام قال لها عظم الله اجرك في نهاية الكلام قال له أمي عظم الله أجري وأجرك يا أم تركي في وفاه ولدنا عبد الرحمن وطيح امي يا جماعه الخير من مقامها انا طبعا ما تحملت الموقف اللي شفته بينها وبين ابويا وابويا قاعد يهديه وهي قاعده تصرخ على طول رحت لغرفتي وياريتني كمان ما رحت الغرفه, الغرفة كانت عباره كلها عن ذكريات لعبد الرحمن لقيت ثياب ولقيت كمان البلاي ستيشن اللي كنا نلعب فيه زمان انا وياه وبعض الاغراض حقتو الله يكرمكم اللي كان تاركها في الدولاب فقمت لميتها كلها يا جماعه الخير وحطيتها في كيس عشان اوديه للجمعيه الخيريه ما ابغى اي شيء يذكرني فيه ما تناقص صراحه اني اعيش بقيت عمري في حزن بعد ما ابوي هدى امي بكل حاجه جاء عندي قال لي يلا يترقي خلينا نروح نخلص اوراق عبد الرحمن عشان نوديه للمغسله وبعد كده نصلي عليه وندفنه اوكي يا ابوي ما عندي مشكله بس خليني اتصل على مازن عشان يجمع الحريم عند امي طبعا الله لا يوريكم ام فرح اللي هي مرات عبد الرحمن ما كانت تدري وفي نفس الوقت كمان ام مازن ما تدري ومازن بنفسه كمان ما يدري فاول ما دقيت على مازن وعلمته بالخبر على طول يا جماعه الخير سكر السمع في وجهي رجعت ادق عليه ثاني مره ثالث مره لانه الموضوع جدا ضروري امي ما اقدر اخليها لوحدها ومازن ما كان متحمل ما كان مستوعب الكلام اللي انا قاعد اقوله كان افضل واعز واقرب صديق لعبد الرحمن حياتهم كلها مع بعض لدرجه انه ينام عندنا في البيت عبد الرحمن اخوي ينام عنده في البيت اكل شرب طلعات روحات ديات كلها مع بعض اتذكر حتى الفطور ايام المدرسه امي كانت تصلح وجبه واحده لي بس عبد الرحمن كان مازن دايما يجيب له كانت امي تقول له يا ابن الحلال ترك اللفت على الناس خلاص انا بصلح لك وام مازن اصلا كانت تشوف عبد الرحمن اخويا بمثابه ولدها لانه ما كان عندها غير ولدها مازن الوحيد ودائما عبد الرحمن عندها في البيت المهم فلما وصل لهم الخبر حزن حزن يا جماعه الخير جدا جدا شديد قال لي مازن خلاص ابشري تركي ما يهمك انا الان باخذ امي وبروح بمر ام فرح اللي هي زوجة عبد الرحمن وامها استنوني انت وابوك لا تروحون احسبوا لي ابوي 10 دقائق 20 دقيقه بالكثير وبكون عندكم عشان ابغى اروح معاكم سوا بعدها كنا نستناه وابوي برا في السياره جاء وركب معانا وكانت حالته جدا صعبه طول الطريق يا جماعه الخير مازن قاعد يبكي وراه ابوي قاعد يهدي فيه وانا كمان قعدت احاول اهدي فيه لكن ما قدرنا ابدا طبعا هو الى الان ما شاف جنازه عبد الرحمن اول ما وصلنا المغسله وبعد ما غسلوه وكفنوه وكل حاجه يعني عارفين لحظات الوداع وزي كذا فاول ما شاف جنازه عبد الرحمن على طول قدامه رمى نفسه عليها وقعد يبكي بحرقه يعني انا ابويا ما بكينا كذا فكان موقف مره حزين وما اقدر اوصفه عموما صلينا عليه ودفناه ودعينا له بالرحمه والغفران بعد ما توفى اخوي عبد الرحمن مر يوم يومين شهر شهرين الى ان وصلت سنه فخلال الفتره هذه ما نقول انه ننسين عبد الرحمن وخلاص ما صرنا حزينين لا مستحيل ننساه لكن مع الصلاه والذكر والعباده والروح والجهه يعني والشغل بدينا يعني نكسر شويه حاجز الاحزان بدا يخف الحزن بالتدريج لما صارت الحمد لله حياتنا جدا طبيعيه فخلال فتره السنه هذه يعني امي كانت جدا جدا مهتمه بزوجه عبد الرحمن اللي هي البنت اللي كنت يا جماعه الخير اعشقها عشق مو طبيعي وكنت اتمنىها تكون زوجه لي من زمان فكانت امي دائما توصين على بنت عبد الرحمن اللي هي فرح في الروح وفي الجيه تقول لي دائما تجيب حفايف تجيب حليب سوي كذا مر عليها اسال طبعا ام فرح كانت ساكنه في شقه عبد الرحمن الله يرحمه قبل يتوفى وبعد توفى قامت سلمى تشقة ولمت اغراضها وشالت بنتها فرح وراحت تسكن عند امها اللي هي اوريدي اصلا ساكنه في نفس العماره تبعنا فكنت يا اخوان ماني مقصر معاها في اي شيء اي شيء اجيبه لامي ابويا الباب بالباب لازم امر عليها هي وامها واشوف ايش ناقصهم بتقولوا لي طيب بتركي ليش ما تزوجتها يعني انت مو تحبها انا احبها واموت فيها وما اختلفنا في الشيء ذا ابدا لكن كان عندي بعض المشاريع لازم اخلصها زي ما تعرفوا يعني دخلت في عالم التجاره ويعني ما ابغى اشغل بالي بالزواج فقلت ان شاء الله اول ما اخلص مشاريعي هذه على طول بروح وادق باب البيت لكن يا جماعه الخير المشاريع اللي انا شغال فيها كان يبغى لها وقت جدا طويل عشان انجزها اقل شيء اقل شيء كان يبغى لها سنه ونص لكن الحمد لله خلصتها في اقل من الفتره هذه ما كنت ابدا اتوقع اني اخلصها بدري اول ما خلصتها على طول طرت عند امي وابوي وقلت لهم أنا جاهز للزواج أبوي و أمي مر في الحولي قالوا لي مين بنت الحلال هذي اللي تتمنى قلت له ما أنا ما بابعد صراحة عارفين قالوا إيوه قلت أبتقدم الأم فرح ام يا جماعه الخير من الفرحه على طول قامت تزغرد الله يوفقك يا ولدي ويزاد خير وعوضت مكان اخوك انا في خاطري ميت عليهم من زمان المهم زي ما انتوا عارفين طبعا هم ساكنين في نفس العماره تبعنا وكانوا جيراننا يعني الباب بالباب ما تعبنا حتى طلعنا انا وامي وابوي على طول من الباب للباب والحمد لله اتممنا امور الزواج وكل حاجه واخذتها لبيتي الجديد طبعا البيت اللي اشتريته يا جماعه الخير كان جدا جدا بيت فخم ومره كبير فايش سويت بعد ما زوجت ام فرح اللي هي زوجة المرحوم سابقا اخوي عبد الرحمن رحت طلعت عند امي وابويا وقلت لهم انتم من اليوم ورايح راح تعيشوا معانا في البيت امي طبعا رفضت رفض تام في البدايه وقالت مستحيل يا ولدي هذه حياتكم الزوجيه وانا ما عندي استعداد اضايقكم قلت انا ايش امي من جدك تتكلمي اي ضيق الله يسعدك قالت لا يا ولدي يعني انتم توكم متزوجين ومفروض تاخذوا راحتكم بشكل اكبر فما يفاجي في الوقت هذا يعني حتى شهر العسل لسه ما قضييتوه قلت انا ابدا اليوم تسلموا الشقه انت وابويا وتيجوا تسكنوا عندي البيت يا امي ما شاء الله كبير اختاري انت وابويا المكان اللي يعجبكم واسكنوا فيه وبحطكم في عيوني وام فرح كمان ما بتقصر معاكم وفعلا يا جماعه امي اقتنعت هي وابويا بس بعد محاولات مره كثيره وبعد كمان ما كلمت انا ام فرح عشان تكلمهم وتقول لهم انه يعني بيت بيتكم جبتهم الحمد لله سكنتهم في الدور اللي تحت كامل لهم تعرفوا يعني كبروا شويه في السن وما هم قادرين يستخدموا الدرج عشان يطلعوا فوق وينزلوا فاديهم الدور الارضي كامل لهم وانا وام فرح وفرح بنت اخوي عبد الرحمن الله يرحمه كلنا ساكنين في الدور الثاني لكن يا جماعه الخير مع الوقت بدات تحصل اشياء غريبه لا فعلا فعلا لما اقول لكم اشياء غريبه اشياء غريبه لسه ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم وفرحان بالبيت وتوي مؤثثه كل زوجتي تجيني تقول لي يا تركي امس حصل لي موقف في المطبخ قلت أنا بسم الله الرحمن الرحيم ايش اللي حصل؟ قعدت صحيت اخر الليل زي كذا ورحت المطبخ عشان اشرب مويه ولقيت باب الثلاجه مفتوح وكنت قاعد اسمع اصوات واحد كذا قاعد يدبف في الثلاجه وما ادري ايش قاعد يسوي فباب الثلاجه كان مغطي عليه انا ماني شايفه فاول ما جاء في بالي انت على طول لانه فرح بنتي صغير مستحيل تقوم تروح للثلاجه وانا اصلا منعسه وما كنت مركز وقاعد اسحب برجلي بالقوه عشان اوصل للثلاجه وكنت احسبك اصلا انت اللي خلفها لكن اول ما وصلت وسحبت باب الثلاجه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما شفت اي احد قلت انا يا بنت الحلال البيت جديد ومستحيل يعني ينسكن بسرعه زي كذا يمكن يتهيأ لك او يتوهم لك يعني لانك توك صاحيه قالت لا يترك يلات جنني قسما بالله اللي شفته انا واقع المهم قلت لها يا شيخه سمي بالله وان شاء الله ما تحصل مواقف بعد كذا اليوم اللي بعده برضه امي وابوي بداوا يشتكوا قاعدين يقولون نشوف اشياء غريبه اخر الليل واحيانا يعني حتى اغراضنا الشخصيه نحطها في مكان اليوم الثاني ما نلاقيها فالظهر يترك انك اخترت البيت الغلط المهم يا جماعه الخير بدات زوجتي خلاص ما تتحمل المواقف اللي قاعده تشوفها كل يوم في البيت قالت تركي معليش انا بشيل بنتي فرح وبوديني بيت امي قلت يا بنت الحلال صلي على النبي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم تبغى ترجع بيت امك قالت خلاص عندي حل نبيع البيت وخلينا نشوف بيت ثاني قلت انا يا سلام بكل بساطه تتكلمي من حقك والله ما تعبتي انا البيت هذا دافع دم قلبي فيه وبالقوه اصلا لاقيه لكن عندي حل ابي اتواصل مع شيخ اعرفه انا شخصيا وبجيبه البيت وان شاء الله بعدها تزين الامور وفعلا يا اخوان تواصلت مع الشيخ اللي اعرفه وجبته عندي البيت قعدت اتكلم معاه وقعدت اشرح له ايش الاشياء اللي قاعدين نشوفها في البيت وايش الاشياء اللي قاعده تضايقنا قام قال لي قبل اقرع البيت ابقرع لك انت اول شيء طبعا قبلها سالني قال لي ايش الاشياء اللي تشوفها في البيت وايش الاحلام اللي تحلم فيها قلت انا عني يا شيخ ما شفت اي شيء في البيت لكن امي وابويا وزوجتي مره يشتهكون قال لي طيب مو مشكله قرب شويه قرب جلست عنده حط يده على راسي وقعد يقرا انا الحمد لله واثق تماما انه ما فيني شيء لكن لما طول في القراءه شويه اعوذ بالله بديت احس بشعور غريب في حراره قاعده تطلع من عند اصبع رجولي وطالعه على ساقي وفوق بعد ما خلص قال لي تركي تتذكر ايش سويت يعني حاول تسترجع ذاكرتك شويه ورا انا يا اخوان على طول لما قال لي تذكر يا تركي ايش سويت تذكرت الكتاب اللي فتحته قلت له صراحه يا شيخ قبل ثلاث او اربع سنوات ماني متذكر بالضبط بس كنا في الديره وفتحت كتاب سحر طبعا ما تكلمته وتعبت في الامور وقلت انها غرفه جدي وساحر وكذا لا بس يعني اللي علمته عليه واديتو الزبده اني فتحت كتاب سحر قال لي وش اعرفك طيب انه كتاب سحر قلت والله ماني عارف يا شيخ بس كان اخوي عبد الرحمن اول ما شافني فاتح الكتاب وقاعد اقرا جاء على طول صق وقال هذا كتاب سحر قال لي طيب ايش فيه يعني ايش قريت جوه وايش اللي شفته بالضبط والله يا شيخ ماني عارف بالضبط صراحه ايش قريت لانه الكتابات كانت متلخبطه وداخل في بعضه وشكلها مره غريب قال لي قريت يعني ولا لا قلت انا اي والله قريت يعني في كلمات وكذا لقطا قال لي بس بس وصلت الكتاب اللي انت قريته واحد من اخطر كتب السحر في تحضير الجن واللي هو كتاب شمس المعارف قلت له يا شيخ بس ما قريت عليه يعني من برا مكتوب شمس المعارف قال لي مو شرط اصلا تقرا انه مكتوب عليه شمس المعارف ولا لا الكتاب هذا اصلا معروف في تحضير الجن وله شهره اصلا في وقتنا الحالي مره منتشره فاغلب السحره ايش يسووا يقطعوا نفس الغلاف حق الكتاب اللي مكتوب عليه شمس المعارف عشان ما حد يكشفهم بيكون عادي يعني زيه زي اي كتاب اي شخص بيشوفه ما بيعرف ان كتاب شمس المعارف الا اذا فتحه فشوفه تركي انا ابديك اياه من الاخير هذه الان اعوذ بالله ارواح شريره ساكنه في بيتكم يعني زي اللعنه وما تنحل او تنفك الا بموت صاحبها لكن انا بديك عندي هنا شويه بخاخات فيها مويه زمزم ومقر عليها وزي كذا اباك كل يوم تبخ على البيت بالكامل وبرضه اباك توصي امك وابوك وتوصي كمان زوجتك كلهم يحصنوا انفسهم وتحصنوا كمان بنتكم الصغيره فرح ويحافظوا كمان على صلاتهم لانه في اي لحظه ممكن يتلبسهم شيء والافضل كمان تشتري مسجل كبير وتحطه في زاويه البيت وتقرا القران فيه على طول ومع استخدام البخاخات اللي راح اديك اياها ورش البيت باذن الله انه اللعنه هذه تنحل بس ما اوعدك يعني لاني علمتك قبل كذا انه اللعنه هذه ما راح تنحل الا بموت صاحبها وفعلا يا جماعه الخير اول ما طلع الشيخ طلت بعده رحت اشتريت يا شيخ اكبر مسجل جبته وحطيته في زاويه البيت وخلاص شغال قران على طول وبالاضافه كمان للمويه المقريه اللي اداني اياهو قاعده بخبخخ البيت وزي كذا الحمد لله قعدنا فتره جدا طويله ما صرنا نشوف ولا نحس باي شيء لين في يوم من الايام اعوذ بالله جاني حلم كانوا عباره عن اشخاص ملامحهم صراحه ما كانت باينه بس انهم قاعدين يقولوا لي حرقتنا الله يحرق فلما صحيت من النوم مفزوع زي كذا قلت بتواصل مع شيخ اشوف ايش تفسير الحلم تواصلت مع الشيخ قال لي الشيخ الحمد لله هذا يعني بدايه خير وباقي كمان تستمر لا رش البيت على طول وشق القران وتحصنه وسبحان الله يا اخوان بعد فتره تقريبا اسبوع او اسبوعين حلمت حلم ما كان متوقع ابدا الحلم اللي حلمته انه جدي توفى لا وتوفى كمان محروق وبعدها يا اخوان اختفى تماما كل شيء مزعج في البيت ما صرنا نسمع او نشوف او حتى نلمح شيء فرجعت تواصلت مع الشيخ وعلمته بالحلم اللي حلمته قال لي بالحرف الواحد انت كان بينك وبين شخص مثلا عداوه والشخص هذا ساكن في مكان بعيد انا على طول جاء في بالي جدي قلت اي والله يا شيخ صراحه صار هالشيء ذا قال لي خلاص دق الان على اي شخص يعرف الشخص هذا اللي انت بينك وبينه عداوه واساله عن اخباره ورح يا جماعه ودق على ناصر سلام عليكم كيف حالك يا ناصر عساك طيب قلت ناصر معليش اسالك سؤال عامر ايش بك بغيت شيء قلت انا ما يامر عليك بالي بس جدي اخباره قال لي والله ما ادري تركي يعني ما لقيت اللي انا تسالني ما ادري عن ابو جده لكن بسالك ناس اعرفهم في الديره زي كذا ما تفوتهم اي خبر فبشوف وبرجع اكلمك بس لحظه يعني انت تركي في العتب ما تسال عن جدك ولا دريت عنه يعني ليش تسال قلت انا بعد انا اقول لك يا ناصر اشياء مره كثيره المهم يا جماعه الخير وتعدي يومين ويدق علي ناصر اسمعوا الخبر الصادم قال لي بالحرف الواحد ترى يا تركي جدك توفى حسب كلامهم قالوا انه قبل 3 ايام و4 ايام مرض بمرض كان جدا شديد انا هنا بدأت أربط الأحداث في بعضها أشخاص غريبين قاعدين يجوني في الحلم ويقولوا لي حركتنا لله يحرقك وفي نفس الوقت قبل أربع أيام جدي مرد لأ وحلمت فيها كمان قبلها والحين مات فقال دعنا نتصل على الشيخ وأرجع دقع الشيخ يا جماعة واسمعوا الصدمة قال الشيخ أنا ما أفتي لك بس الله أعلم أن الجن اللي كانوا عندك في البيت خد دام لهذا الشايب ولما جوك في احلامك وهم قاعدين يتعدبوا وحلمت كمان بجدك واضح والله اعلم انهم انتقموا من جدك بسبب هذا الشيء انا قلت سبحان الله يا جماعه شوفوا اللي كان متسبب في وفاه اخويا كيف كانت نهايته عموما بعد ما انحلت اللعنه هذه من اللعن البيت الحمد لله يا جماعه الخير امورنا صارت احسن منها ما في والحمد لله عايشين الى الان انا وامي وابويا وام فرح وفرح كمان وبنتين اللي هم ليان ولين في البيت باجمل ما يكون طيب يا جماعه الخير قبل اختم القصه فرح ارسلت لي رساله قالت لي احمد ابغاك تقرا الرساله هذه اللي راح اوجهها لعمي تركي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليك وعلى جميع المتابعين اول شيء احب اشكرك يا احمد على مجهودك في نقل القصه ثاني شيء عندي كلمه ابغى اوجهها لعمي تركي احب اقول لك يا عم تركي صحيح فقدت ابوي وانا بعمر 3 سنوات ولا شفته ولا تربيت على يده ابدا لكن ربي رزقني بشخص عوضني عن فقدانه شخص عمره ما حسسني بالوحده او حسسني اني مختلف عن بقيه اخواتي انت عم تركي بين قوسين بابا تركي عوضتني عن حنان ابوي عبد الرحمن الله يرحمه انت هبه انت هديه انت عطاء من السماء شكرا يا بابا تركي وشكرا لك يا احمد على توصيلك رسالتي وتحت اخر شيء بينغوسين كاتبات تكفون لا تنسون تدعون لي ابوي بالرحمه وحسبنا الله ونعم الوكيل على من كان السبب وهذه كانت نها